وَتَقُولُ الَّذِي خَانَ قَوْمَهُ وَرَجِعَ بِالَّذِينَ ظَلَمُوا لَهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا إنما أنت من ni تَكَلَّفُهُ <تكذبوه> فَأَقْلُبُهُمْ عَذَابَ يَوْمِ king لَن فِي كُرّ الْأَمِينِ آلَ <تصفيق> Wa in ذلِكَ كَنَزٌ نَغْفِقُ فِي قُلُوبِ لا o ومتعناهم <تصفيق> سنين